ما يقول الصائم إذا سابه أحد يقول إني صائم إني صائم الدعاء عند رؤية باكورة الثمر يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارِك لنا في مُدِّنا